وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِضُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِضُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَضَبًا وَأَلَّا وِسْتَقَامُ عَلَى الطَّيِّقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَا أَنَّهُ دَخَلَ نَفْسٍ هُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضَ عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابَ الصَّاعِدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَن لما قام عبد الله يدعو كاذوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما إني لا أملك لكم ضلوا ولا رشدًا قل إني لينجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالته وَمَن يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا